وجحنا كلنا خدوين 「肌へやすい」「肌やすい」 na billaya もう、uh huh. Thank you. ا ل ل ه ي ن ت مستحيل ان تكون مستحيل ان تكون مستحيل ان تكون ا س ت ح ي ل ان تكون م س ت ح ل ان تكون مستحيل اللهم عليك يا رب نعم نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> م و ل ا نزل ا ن على س ب ع ة احرف مولانا اشتروا ما شئت وهو ا ل ل اكبر もう一度。 In the name of j e s u الله. اللهم صل على ده ده الله عليه و اله ل و سلم على نبينا كده يا محمد ا ل ل ه ونعمل عليه الله اكبر ما شاء الله you <sighs> م ا خلاتها اصفر Gracias.、No, no. ا ح ف ظ ا ك ب ا ر ب الله اكبر <تصفيق> لنا عشرين م ر ة شويه الله اكبر الله اكبر So <laughs> <laughs> يتيب. الله عن الاخلاص ل المخلصين